أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم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 تَطِيرُنَّ بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ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 وَإِن كُلُّ لَمَّ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ وَآيَةُ الْلَّهِمُ الْأَرْضُ الْمَيَّتُ أَحْيَيْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبْنٌ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعِيُونِ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 إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليظهر من كان حي ويجحق القول على الكافرين أو لم يرو أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون